وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت فرقتنا واحسنت معافاتنا وعن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا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 لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد انت نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد انت قيم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد انت ملك السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقائك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق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 ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم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 اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا من أظهر الجميل وستر القبيح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 اللهم حرِّم وجوهنا ووجوه الحاضرين على النار اللهم أجرنا من النار اللهم قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار فاي الدارين دارنا اللهم اجعل دارنا دار السلام اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما يا أرحم الراحمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق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 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا اللهم البسهم لباس الصحه والعافية اللهم مدهم بالعمر المديد والقول السديد والعمل الصالح الرشيد رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وذرياتنا قُرَّةَ أَعْيٌّ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك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 اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين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 اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم انا نسألك القبول والرحمة والعتق من النيران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 وكرات مديدة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار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 نسألك ان تفك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك اللهم انهم حفات فاحملهم وعراثهم فكسهم وجياع فاطعمهم ومساكين فارحمهم اللهم انهم مظلومون فانتصر لهم اللهم انهم مظلومون فانتقم لهم اللهم انا نسالك ان تقر اعيننا بعودتهم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 اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشرله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك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 اللهم أبرم لهذه الأمة امرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر على بصيرة وحكمة ومنهج وسنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء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 اللهم عليك بمهربيها وصانعيها وتجارها اللهم عليك بمروجيها وبائعيها ومن أعان على انتشارها اللهم إن لم ترد هداية لهم فلعنهم لعنا كبيرا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل شانهم في سفال وامرهم في وبال اللهم انزل عليهم باسك ورجزك اله الحق اللهم ارنا فيهم يوما اسودا واجعلهم عبره لامثالهم من المفسدين والمخربين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وانت ربنا الى من تكلنا الى بعيد يتجهمنا او الى عدو ملكته امرنا ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير ان عافيتك هي اوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره أن يحل علينا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك لك العتبى حتى تنضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم انج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين والشيشان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 اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد امرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاه قبل الممات اللهم طهره من إخوان القردة والخنازير اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم واجعل الدائرة عليهم اللهم شتت شملهم وامزق جمعهم ودمر اسلحتهم وفرق بينهم وبين من شايعهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احصي عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين ربنا أنت عضيدنا وأنت نصيرنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم يا رحمن أنت غياثنا فبك نغوث وأنت ملاذنا فبك نلوذ وأنت عياذنا فبك نعوذ يا من ذلت له رقاب الجبابرة اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى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 اللهم لا تهلكنا بما فعله السفهاء منا اللهم لا تهلكنا بالربا ولا تعذبنا بالتبرج والفواحش وسائر المنكرات اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث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 نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم ينت ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ألا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتم علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا عبادك نرفع أكف الضراعة إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك فلا تردنا خائبين يا أجود الأجودين يا من لا يرد أيدينا صفرا خائبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين